بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين فيه انقاف كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 أم يَتَّخِذُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيْبٌ فَلِذَلِكَ فَضُعْ وَاسْتَقِنْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْهُ أَهْمَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابِهِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ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 في الله من بعد ما استريب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم وضبوا ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 من كان يريد حرف الآخرة ندد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء سرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟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 ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل لا أسألكم عليه أبرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بتط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأدره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُذَكِّرُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا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 إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل ما هو را مهدي به من نشأ من إبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ